السلام عليكم. السؤال اللي سألوني شخصين قالوا ليش من هو هذا الشيخ يعني وليش ليش بيعمل تلاوات كذا؟ قلت لهم يعني اسمه اسمه الشيخ ياسر الدوسري هو من السعودية وذي بدئني وجمال مسجد وإذا بدك تعرف أكثر عنه بس بحث النت فيه يعني في في صفحة في صفحة في الإنترنت عنه أقرأ عنه يعني وهو بيعمل تلاوات. اللغة الإنج الإنجليزية لأنه بدي يعمل دعوة للناس هنا في بريطانيا بدي يعني وبيدي يعني ليش ليش الإنجليزية لما يفهموا يقروا القرآن وزي ويستمعوا للقرآن يفهموا ايش المعنى ويعرفوا ليش ليش الشيخ مشيوخ لما يقرأ يخشع يخشى فعلى القتلهم بعدين فرحوا كثير منهم لما لما سمعوا هذا فرحوا يعني هذا بس القول